وَأَعْتُب لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيب من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤمنون الزكاة والذین هم بآياتنا يؤمنون <تصفيق> الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ الَّذِي يَجِدُونَهُ باستوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المن قَدْرِي وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ایلی کم جمیعاً الَّذی لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهِ اللَّهُ يحيي وَيُمِينَ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 قد علم كل أناس ما شربهم، وظللنا على جم الومام، وأنزلنا على المن والسلوى. کلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل له كنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نرفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحط فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا فأرسلنا عليهم يرج زم من السماء بما كان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 جئنا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتو عن ما نهوا عنه كنا لهم كون قردة خاسئين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 ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا